جمبيت العشق والشوق ذليو خربة طحوالي عشق صايري شقة حلوك اينزلك لو جنت عليه هيت جمبيت العشق وشوق ذليو خربة طحوالي العشق صايري شقة حلوك اينزلك لو جنت عليه عاقل كل شي ما بيه ولا واحد سنع خلاني العشق اسف أمشي وحجي ويروحي emshi mabieh wala waqt smahnna khay khallani el asheg emshi wahti يجرحوك باليام استحى ولعب كلاش تنحبو يردوك إذا راي وثقي للجيب إذا ما عندك يجرحوك باليام استحى ولعب كلاش تنحبو يردوك إذا راي وثقي الجيب العشق مجنون خلاني شلي فيه العشق شلي من هاسه خلصاني بعد ما moved Liz العشق مجنون baad ma mn bḍalli ooo weini weini weini el jam bitti bitti amshi waḥdi we raḥi فاتى يجي طبطب على كتافي قلب قلب الناس مو صادق من, من هدم حيلي يجي على كتافي ونيس ودنا ويله يا شوق يا غيره يا حب هذا يا عمي من هالسناوي احن بس الامي بعد يا شوق يا غيرة يا حف هذا يا عمي من هالسهن ويتاني احن واشتاك بس الامي اخل واشتاك أمي, امي امي امي يا مهيز والهمي امي امي امي, أمي الوحيدة لتمشي بدمي